بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م مين تنزيل الكتاب لا ريب ف ي ه من رب العالمين أ م يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما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 ثم سواه ونفق فيه م ل ر و ح وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا ضللنا لفي خلق جديد بل في جديد هم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 جهنم ولكن حق القول مني جهنم من ا ل ج ن ة والناس أ ج م ع ي ن فاذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إ ن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 ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه ه د ى لبني إ س ر ا ئ ي ل وجعلنا منهم أ ئ م ه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 Valeu, tchau.